قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأفعال الأفعال الثلاثة ماض ومضارع وامر نحو ضرب ويضرب واضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قوله وهو ومرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. والواصله 10 وهي أن ولن واذا وكي ولم التعليل ولم الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو والواو ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وعلما ولام الامر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما وماما وإذ وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاص نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واستن بسنته ودعى بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الأفعال قال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وامر نحو ضرب ويضرب واضرب ثم قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا هنا يبين أحوال الفعل فبين بأن الفعل الماضي مفتوح أبدا إذن هو من المبنيات الفعل الماضي مبني ويبنى على الفتح أبدا سواء كان هذا الفتح ظاهرا أو مقدرا بمعنى أن الفعل الماضي قد يكون في آخره ألف مثال تقول دعاء هذا فعل ماضي اخيره الف مبني على الفتح الفتح هنا ظاهر ام مقدر مقدر لماذا منع من ظهوره التعذر سعى فعل ماضي مبني مبني على فتح مقدر عندما تقول لاعبا شربا اكل هذا فعل ماضي مبني على فتح مقدر ام ظاهر على فتح ظاهر طيب احيانا يتصل بالفعل الماضي ضمائر مثل ضمائر الرفع ضمائر الرفع هذه مثل تاء الفاعل ناء الفاعلين واو الجماعه نون النسوه تقول مثلا ذهبت ذهب ناء ذهبوا ذهبن هذا فعل ماضي اتصرت به تاء الفاعل تقول ذهبت أصبح البناء هنا على على السكون طيب عندما تقول ذهبنا اتصرت به ناء الفاعلين أصبح البناء هنا على السكون عندما تقول ذهبن نون النسوه النساء ذهبنا اصبح البناء هنا على السكون اذا الفعل الماضي يبنى على الفتح الا اذا اتصلت به تاء الفاعل نا الفاعلين نون النسوه فانه يبنى على السكون واضح طيب اذا اتصلت به واو الجماعه تقول ذهبوا أكلوا شربوا أصبح البناء هنا على الضم وما سوى ذلك فيكون البناء على الفتح إما الفتح الظاهر أو الفتح المقدر والفتح المقدر إذا كان الفعل الماضي منتهيا بالالف وضعت هذه المساله ثم قال والامر مجزوم ابدا والصواب ان الامر مبني على السكون هنا قال والامر مجزوم ابدا وكان الاظهر والاوضح ان يقول والامر مبني ابدا والامر بناؤه يكون على ما يجزم به مضارعه هذه العبارة الدقيقه أن يقول بأن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه ننظر إلى مضارع هذا الفعل مضارعه يجزم بماذا؟ يجزم بالسكون إذا يبنى فعل الأمر على السكون مضارعه يلزم بحذف حرف العلة إذا نقول الأمر مبني على حذف حرف العلة إذا كان مضارعه يلزم بحذف النون نقول الأمر كذلك مبني على حذف النون مثال لو قلنا اسمع مضارعه يسمع عندما يلزم المضارع يلزم بالسكون اذن نقول الامر هنا فعل امر مبني على السكون عندما اقول اكتب هذا فعل امر مضارعه يكتبان او تكتبان عند الجزم يلزم بحذف النون لانه من الافعال الخمسه اذن الامر منه يكون مبني على حذف النون اكتب عندما اقول اكتب كذلك مبني على حذف النون عندما اقول اكتبي كذلك مبني على حذف النون لان المضارع عندما يلزم يلزم بحذف النون وضحت طيب إذا كان الفعل في مضارعه ينتهي بحرف العلة مثال أقول يسقي الأمر منه إسقي أخاك فهذه ألف وصل ثم السين ثم القاف المكسورة هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لماذا؟ لأن المضارع منه عندما يجزم يجزم بحذف حرف العلة أقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة أدعو المضارع يدعو عندما يجزم يجزم بحذف الواو حذف حرف العلة إذن الأمر منه يبنى على حذف حرف العلة طيب إذا اتصل بفعل الأمر نون التوكيد سواء كانت نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة الخفيفة تكون غير مشددة الخفيفة تكون ساكنة أما النون نون التوكيد الثقيلة تكون النون مشددة إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة مثال الفعل اكتب هذا فعل امر عندما تتصل به نون التوكيد اكتبن الدرس هذه الثقيلة طيب الخفيفة اكتبن الدرس الثقيلة اقول اكتبن الدرس النون هنا مشددة شدة وفتحه أما الخفيفة أقول اكتبان الدرس واضح فنون التوكيد الثقيلة تكون مشددة أما نون التوكيد الخفيفة تكون ساكنة في هذه الحالة عندما يقترن فعل الأمر بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة يكون البناء على الفتح. يكون البناء على الفتح وضحت طيب إذا اتصلت به نون النسوة إذا اتصل بفعل الامر نون النسوة ماذا يكون مثال عندما أوجه الكلام لجمع من النساء أو الطالبات أقول أكتبنا الدرس أكتب هذا فعل أمر اتصرت به نون النسوة يكون البناء عند على على السكون عرفت الفرق بين اتصال نون التوكيد بفعل الأمر وبين اتصال نون النسوة بفعل الأمر إذا اتصلت نون التوكيد بفعل الأمر يكون البناء على الفتح إذا اتصلت نون النسوه بفعل الأمر يكون البناء على السكون ذكرت لك هذا المثال حتى تفرق بين نون النسوه وبين نون التوكيد الخفيفة ما الفرق أن نون التوكيد الخفيفة يكون الحرف قبلها مفتوحا أما نون النسوة يكون الحرف قبلها ساكنا وضحت نون التوكيد الخفيفة الحرف قبلها يكون مفتوحا لأن الفعل يكون مبنيا على الفتح أما نون النسوة الحرف قبلها يكون ساكنا لأن الفعل يكون مبنيا على السكون ثم قال رحمه الله تعالى ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعه قولك أنايت يعني الفعل الذي يكون في أوله حرف من هذه الحروف أنايت أو نأتي يكون الفعل عندئذ فعلا مضارعا بشرط أن تكون هذه الحروف زائدة على بنية الكلمة لا أن تكون من أصل الفعل كيف هذا؟ عندما تريد أن تعرف أصل الفعل ترده إلى الماضي يأكلون هذا فعل تريد أن تعرف حروفه الأصلية ماذا تفعل؟ من طرق معرفة الحروف الأصلية للفعل أن ترد الفعل إلى الماضي الفعل الماضي اكل وتجرده من الزوائد إذا أصل هذا الفعل أكل الهمزة والكاف واللام، فهذه حروف أصلية يعني لا يمكن الاستغناء عن حرف منها فإن استغنيت عن حرف منها يختل بناء الكلمة وضحت فالفعل أكل يبدأ بالهمزة وأنت تقول الآن بأن الفعل إذا بدأ بحرف من هذه الحروف الأربع يكون فعلا مضارعاً انيت ومنها الهمزة وهنا أكل إذا أكل فعل مضارع أقول لك لا لماذا؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد أي أن يكون هذا الحرف من هذه الحروف الأربعة حرفا زائدا على أصل الكلمة وليس هو حرفا من أصل الكلمة وإلا فالفعل أكل الهمزة هذه أصل الكلمة حرف أصلي في الكلمة لا يمكن الاستغناء عنه. لذلك لو أردنا أن نكتب المضارع منه من أكل ماذا أقول نأكل يأكل تأكل أأكل اكل همزة بعدها همزة وضحت؟ فعندما اقول اكل هذا مضارع جرده من الزياده تحذف الهمزه الاولى ناكل تحذف النون ياكل تحذف الياء تاكل تحذف التاء وضحت؟ الفعل نقالا نقالا يبدا بالنون لكن النون هنا أصليا هذا فعل الماضي وليس فعلا مضارعا لكن المضارع منه تقول انقل ننقل ينقل تنقل واضح الفعل تفل هذا فعل ماضي وليس مضارعا مع ولو ولا التاء هذه تاء من اصل الكلمه المضارع منه تاتي بحروف الزياده ادفل يدفل تدفل ندفل واضح الفعل ينع يبدأ بالياء ينع الزرع يعني ازدهر أثمر نمى ينع الفعل ينع يبدأ بالياء لكنه ماضي ولسه مضارعا مع هو يبدأ بالياء عرفت الآن الفعل الماضي وأنه يبنى عن الفتح دائما سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة إلا اذا اتصلت به تاء الفاعل ناء الفاعلين نون النسوة فانه يبنى على السكون واذا اتصلت به واو الجماعه فانه يبنى على الضم طيب متى يبنى الفعل الماضي على الكسر سؤال للأذكياء طيب هذا هذا جواب نعم الفعل لا تكسر الفعل لا يكسر لو جر وعرفت الان الفعل الأمر أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه والمضارع الذي في أوله إحدى الحروف الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت قال رحمه الله وهو مرفوع أبدا الأصل في الفعل المضارع أنه معرب ويرفع بالضمه سواء كانت الضمة ظاهرة أو ضمة مقدرة أريد فعلا مضارعا مرفوعا بضمة مقدرة ويدعو ها؟ ينمو يسعى يقضي أحسنتم جزاكم الله خير طيب هل يمكن أن تتغير صورة المضارع بمعنى أنه يمكن أن يكون مبنيا هل يمكن أن يبنى الفعل المضارع نعم ماهي نعم إذا اتصلت به نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة ها؟ لا يسجنن يسجن تصرف به نون التوكيد فعندئذ يكون الفعل المضارع مبنيا على الفتح لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين هذه نون نون توكيد خفيف فجاء الفعل المضارع مبنيا على الفتح او اتصلت به نون النسوه والوالدات يرضعن اولادهن يرضعن فهذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون التوكيد اذا الاصل ان الفعل المضارع يكون معربا الا اذا اتصلت به نون النسوه او نون التوكيد فانه يبنى في حاله نون النسوه يبنى على السكون وفي حاله نون التوكيد يبنى على الفتح وضحت الصورة أما ما سوى هاتين الصورتين فإنه يكون معربا بمعنى أنه يرفع وينصب ويجزم يرفع بالضم إذا لم يسبق بناصب ولا جازم أما إذا سبق بناصب فإنه ينصب والنواصب ذكرها المصنف رحمه الله عشرة وإذا سبق بجازم فإنه يجزم والجوازم ذكرها مصنف رحمه الله تعالى ثمانية عشر وهذه نذكرها في الدرس المقبل هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين